معكم غيبة من الرياض والله العظيم يا جماعة ذبحتونا يا شباب، وقسما بالله والله العظيم وين ما نروح يعني والله العظيم قبل أمس أنا وسنتين من صديقاتي على طريق الملك عبدالله أي طريق المشات نمشي إلا ثلاث شباب ذابحيننا وش أنا؟ ليه ذنبي أنا؟ ليه ليه ذنبي أنا؟ نمشي إلا لابسات عبايات مخصرة ولسماء وكعب عادي على فكرة أنا ألبس كعب وأمسي عادي ما في شيء صح أن ظهري عورني لكن مو مسكلة أتحمل بعيوني اللي... العيون اللي كحلون عيونهم فيني يوه وأنا شوي الحمد لله قبل ما أطلع كيلو متر أب في وجهي وعلى فكرة أنا ما ما أحطي وجه أي أحد اللي مهرن جوافر هي سياقرا أما دولي سياحيين ايه يجيني واحد مع كامري ولا واحد من النسيم إيه مع كام فكتوريا وملابس باقية ويا فيها ستة زرير ما يمشي حكيها <تصفيق> لا وفرحان حاط البلاطات حقه أنا عايز جلولهان يا ربي يا أبغى واحد يعني على فكرة عاشق جلورت انت طويل أنت طويل وخشمك متقايم ايه ترى احلى مو مساله تجيني يا واحد مثل المرزم دب قصير وما له رقبه الله كنا يونس جلبي ما يمشي الحكي هذا معي ايه ماما العظيم اجود عزيزة عزيزة نعنبوت نعنبوت تشوف البريد غاية تصكي عليه بعد شوية بتسينة نوال ايه معكم من من سدير إذا صليتها فاتت تلقل في البيت إذ لقخ بطر وشوفي خلي جواره تنزل الصراويل حقت أبوي النصاف الشغاله تقول انا اشتريت الضحى ترى ابوي قاعده تقول لها قاعدين وينت علي قاموا شوي قاعد, قاعد يحاسيني اقول له فرحانين زورونا هيتون الزابلة اي هي. طيب السير غير <تصفيق> الحين بنجيكم من جثمان فرحانين أنت ضاحكان وشو له ما دريت عنه انا وردا كعبا ما دريت عنه هو قاعد هردا على البرايفت وأنا ما حد سيته أنا ما حد سيته قسما بالله هو قاعد هردا على البرايفت قلت له انا عطان المايك أديا ابن الكلب بول قاعدي <تصفيق> أو, أو لا تكفى تكفى أثمان اسليمان تقال يبيك ابوك تجاوز ومدلط بل انا ابوك تجاوز ومدلط تبقى حبيل اماما قصمان يدخون في اسمين سليمان وصالح لاو يدلعون احنا قال لك انها سامين زينه سليمان يدلعون السلمي السلمي لكن يوم طالع من الحرم يا جماعة <تصفيق> وانو الله يذكرها بالخير ويستر عليها قصيمية السلمي السلمي تقال ابوك تعال يا بوية جارب الصحن الله عليها خلق الله تعال الصحن الحين الحال صديق فسر الشطة في الباضي من العنو والدين ابك مصرية لا لا لا لا الوجه ايب دي وجه المخنز ايب ابك ينوف اهالي شنه ابك واحد اثنينة ثلاثة عانى عانى هم اخود عانى عانى هنية عانى ابك جاكم انظاكم خارج مارج حجك تعجك خدمة ولا ها يقومك جزاني جزاني وحالي جزاني وحالي جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني جزاني ألو؟ ألو؟ اه اه اه بنجيك يا فرحان، اه اه لك اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ما اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ايوه ملاهي عطلة حين ما لها اتل دحين ما يجوناهم الا البدو حقون الرياض مره بدو مقرفين الواحد ليهم اسمه نجش طلق والبنت اسمها جذعه حامسه مهنه يا ربي هذول البدو مره مره مقرفين ايوه ايوه يا عاد احبك يا فؤاد احبك يا فؤاد <تصفيق> لا <تصفيق> اقول وكل وزير رمضان عندنا نلاقيكم في مثل هالمواد إذا لقيناكم نسر ونصعد أنتم أحبتنا أنتم أساسنا أبو أيمن إيوة أشيجة أرما يا, يا الضيّل على الجرف تنا دحين يا أبو أيمن كل شوية تاني أشيجة أشيجة هيا انتبه بطنك قلت يا السعيد دحين خليت بحالك جرف إيوة إيوة صعد <تصفيق> لا لا لا يا... والله ما أعرفها والله ما أعرف لا والله لو أعرف لأقولها <تصفيق> والله ما أعرف سبحانك والله ما أعرف لو أعرف لأقولها يا عاصم عاصم البورصة جمعة شويتك من خطف رائد اطلع اطلع عاسي قلت اطلع بندقق الدق كذا اطلع من